الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد من النبي تنهي وعلى الامي ل وعلى ا ي الكلام اله فقلنا إن الجهاد كان على عهد وصحبه ل الله اجمعين ن ا وسلم فللكفار حالان لبلادهم ل م يعتدوا على بلادنا و ل م يطغوا ارضنا وفي هذه ا ل ح ا ل ة يكون الجهاد فرض كفايه من أ ج ل أ ن تسدى به الثغور إ ذ ا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين وتكلمنا على الفرق ما بين فرض الكفايه وفرض العين وتكلمنا على مراحل الجهاد وتطوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بدايه ا ل إ س ل ا م إ ل ى أ ن صار فرض ك ف ا ي ة وقلنا إ ن الفقهاء حينما تكلموا على الجهاد و أ ن ه فرض ك ف ا ي ة فيما إ ذ ا كان ت ك ف ا ر في بلادهم ا ت ف ر د و ا في الكلام على فروض ك ف ا ي ة تعددوا الامور التي تكون فرض ك ف ا ي ة على المسلمين فأنت ذكروا أ ن من فروض الكفايه ان يوجد من العلماء من يقيم الحجج على إ ث ب ا ت وجود الله سبحانه وتعالى أ و إ ق ا م ة البراهين و ا ل أ د ل ة من أ ج ل إ ث ب ا ت ا ل ع ق ي د ة وفي نفس الوقت يجب أ ن يوجد في المسلمين من العلماء من ي د ر أ الشبهه التي ي م ك ن أ ن تثور في أ ذ ه ا ن الناس أ و من الممكن أ ن يثيرها أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م أ و ا ل ش ب ه التي قد تكون م و ج و د ة عندهم بغض النظر عن كونهم يثيرونها في وجوه الناس أ و لا يثيرونها ربما والبراهين بحاجة إلى من يدفع عندهم شبه من الشبه إذن لابد لابد الشبه من عندهم من من يقيمون من أناس يقيمون الهجج والبراهين وفي نفس الوقت لابد من أناس يكونون يدفع وفي يدفع إذن نفس إلى التي يمكن أ ن تثور في أ م و ر الدين ومن فروض ا ل ك ف ا ي ة تعلم علوم الشرع من فقه و أ ص و ل وتفسير وحديث و ل غ ة في جميع فروعها وقد بينا أ ن هذا الواجب من الواجبات ا ل م ه م ة وطبعا العلم يكون فرض ك ف ا ي ة في الأمور التي لا يحتاج إ ل ي ه ا المرء بنفسه أ م ا ا ل أ م و ر التي فرضت على كل إ ن س ا ن كالصلاه و ا ل ز ك ا ة إ ذ ا كان عنده مال و أ ح ك ا م المعاملات إ ذ ا كان تاجرا وامور ا ل ع ق ي د ة فهذه فروضا ع ي ن ي ة ليست فروضا كفايه ة ذ ه فروضة ع يجب ن ي ي ة على كل مسلم أ ن يتعلمها ف إ ن تعلمها بر و أ ط ا ع و إ ن لم يتعلمها عصى و أ ث م عصى وأثم فاحكام أ ح ك م النياء أ الطهارات الوضوء نواقض الوضوء يجب ع ن ي كل ما يتعلق بالفروض العينية يجب على الانسان ان يتعلم أ ح ك ا م ه تعلما كاملا ولا يعذر بالجهل بها ل أ ن ه يعيش بين العلماء و ب إ م ك ا ن ه أ ن ي س أ ل ه م نعم إ ن كان حديث عهد ب ا ل إ س ل ا م قد يعذر ل ف ت ر ة م ع ي ن ة و ل يتمكن س دائما يعذر ل ف ر ة ع ي ي ن ة ت م من خلالها أ ن يتعلم علوم الشرع ف إ ل ى أ ن تمر هذه ا ل ف ت ر ة يعذر بعد ذلك إ ن قصر لا يعذر لا يعذر في أ ي مكان كان في العالم يجب عليه ان ي ق ت د العلماء الاجر أ ن يتعلم منهم علوم ا ل ش ر ي ع ة نعم او كان ت ن ش أ ع ب ا د ي ة بعيدا عن العلماء ربما يعذر الى ان يتمكن من التعلق واما ما وراء هذا ه ل ا يعذر وهذه فروض ع ي ن ي ة ص ل ا ت ب ا ط ل ة نعم ب ا ط ل ة وربما لو, أننا يعني لو انكم ن وكلكم تعرفون هذا اردتم ان تصدقوا الاحكام ا ل ف ق ه ي ة التي درسناها في العبادات فوجدنا كثيرا من الناس عباداته تعتبر ب ا ط ل ة وهم لا يدرون عن م ط ل ا ن ه ا ولا ي ع ذ ر و ن عند الله تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة ب أ ن ه ا فرض عين إ ذ ن الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي على أ ن علوم الشرع فرض ك ف ا ي ة إ ن م ا هو في الامور أ م و ر ل العين ت ي وراء فرض ع ن بالنسبة لذقائق ا ل أ م أو التي ب ح ر ف ا ل ل ع وراء م ما و فرض العين ما وراء فرض العين. من مما وراء العين الفتخ والأصول والتبكير والحديث العرب ولغة وغير فرض ذلك مما إليه. ما هو الذي يجب ح ت ا إليه الذي نعم عليه أ ن يتعلمه ا ل إ ن س ا ن من فروض ا ل ك ف ا ي ة ب ا ل ن س ب ة للعلوم الشرعيه يجب عليه أ ن يتعلم منها ما يصلحه للقضاء من اجل أ ن يفض الخصومات التي يمكن أ ن ت ن ش أ بين الناس وقمنا الدرس الماضي في إ ن ه يجب أ ن يكون لكل م س ا ف ة قصر م ف ت و ق ا ب ي ع ن ي يحل مشاكل الناس التي يمكن أ ن تثور بينهم وعلقنا على هذا الموضوع بما يحتاج إ ل ي ه أ و بما يناسبه فإذا لم يجد المفتي فيعتبر الفرض الكفاية وفرض الكفاية فيعتبر إذا تركوا الأمة لم لأنهم كل جميع آسمين يجد قد ترك سوى من قام به يعتبرون من الاثنين ي يتساءل في الماضي إنه يجب الواحد قالوا مسافة قاضي المشاكل يتنشأوا لكل الناس حتى لا يحضر مفتن حتى يتكلف السائل قطع هذه المسافة قصر إنه أن يكون بين هذه يوجد ربما بأنه أو قطع للسؤال الهاتف يحل بعض المشاكل لكن لا يحل كل المشاكل فما كان يمكن أ ن يحل بالهاتف فما في م ش ك ل ة و أ م ا ا ل أ م و ر التي لا تحل بالهاتف فلا بد من مفتن يفتي فيها وقاض يقضي فيها حتى لا يجسم الناس م ش ق ة ا ل ت ع ي للقاضي او المفتي وبناء على هذا فمعظم ديار ا ل إ س ل ا م اليوم خاليه من العلماء الذين يمكن أ ن يسقط بهم فرض كفايه يعني الآن لو أننا لو تجون في ف معظم بلاد الإسلام ربما نمر على ا لا قاضي ولا مفتي ولا فقيحة أن يقرأ الكتب وينقل العلم فقيحة مفتي يستطيع معنى ذلك أنهم حاسمون أن يقرأ الآخرين ذلك إلى و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يعيننا على نشر علوم الشرع ي حتى نرفع هذا الاثم إ ث م عن ل الكلمة كبيرة يعني ربما الناس يقول كل المسلمين ن يعني يعني يعتبرون ا ربما يستكبروها يا س هذه كبيرة أخي آ ي ن ن عن م ا ج ب ل و ن يعتبرون ا تهمون تقول مئات يعتبرون هذه الملايين آثمين يعني أن الذين نعم الكثرة الآلاف لي كل من أ خ ل بفرض الكفايه يعتبر اثما ل أ ت ب ر ن اهل ق ر ي ة مثلا قال ا ل ف ق ا ء إ ذ اتفق ا أ ه ل ق ر ي ة على عدم ا ق ا م ة الشعائر يعتبرون س و اثمين ء نعم وعلوم في كل يوم تتراجع وتتناقص ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وعلوم السرع تتراجع وتعالى يوم كل الله على في تبليغ ا ل ر س ا ل ة و ت أ د ي ه ا ل أ م ا ن ة ونشر علوم الشرع بين الناس حتى نرفع ما يمكننا رفعه من القصور في هذا الجانب الذي يترتب عليه ا ل فروض ا ل ا ي ة أ م ر بالمعروف عن المنكر بحيث يتحقق الغرض ذكرناه يأمر بحيث به بد بمعنف والنهي كالكلام الذي العلم لا الأمة على من عن يعني يوجد في أن وينهى يتحقق الامر م ن ك ر وثقط عن الباقين وإلا إذا لم أ بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط لا بد من شروط تتوفر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانك أ ن ل بالمعروف ليس بالأمر السهل على قلوب البشر ل أ م ر ا ه ي عن ن ا ل م ر بالأمر ليس السهل لأنك حينما تجد إ ن س ا ن ا يرتكب منكرا وتحاول ف ر ف ه عن هذا المنكر ربما جوده ب ا ل م ق ا و م ة وليس كل الناس يتقبل أ ن تعظه وتنصحه أ و أ ن تزجره أ و أ ن تمد يدك إ ل ي ه فإذاً لا بد من شروط تتوفر في الامر م ر ل و ض ن ا التفاير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هذا نفسه ماله أمنه ونهى هذه له لكنه إذا إذا إذا فروضنا التفاير بالإجماع قال قام المنكisce المنكر مثلا مثلا الحالة ما من لم علم فأمر فتمر تأمر لكن عن نقول أن يخف في أو Андعل على عليك يجب أ ل ا يجوز له يجوز له أ ن ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر سيد الشهداء ح م ز ة ثم رجل قام إ ل ى حاكم جائر ف أ م ر ه ونهاه فقتله ذ ا يعتبر وراء سيد الشهداء حمزه ة يجوز ل هذا لكن هل نفسه ماله غيره واجبا؟ قال لا ما واجبا شرط الوجوب لا يخاف على نفسه وعلى ماله أو نعم أو أن يخاف لكن على وعلى على يكون أن أن يعتبر أو مفسدة شرط أعظم م نفرض م ان الناس مثلا مثلا يشربون النبيذ الذي ليس مثل مسك... الذي يعني بين بين الذي تكلم عنه الفقهاء لا هو في ا ل أ م و ر التي وصلت لاعلى درجات ا ل ت ذ ك ا ر ولا هو مع الشراب الذي لا يوجد فيه ا ذ ك ا ر ن ه ا ئ ي ا هذا النبيذ المختلف فيه بين الفقهاء وهو ان ينبذ التمر في الماء و ي ب د أ ب ا ل ش د ة والغليان ما يشتد ويغلي ما يصل ل د ر ج ة ا ف ك ا ر الكامل ي ب د أ بالغليان بحيث لو أ ن ا ل إ ن س ا ن شرب منه مقدارا كبيرا جدا جدا ربما ي ذ ك ر هذا النوع اختلف الفقهاء فيه فميقرط أن أمره يشرب أن إنسانا كان إنسان هذا إليه المنكر بعرفناه عن فامتثل هذا يجب عليه أ ن يامر ا ل م ع ر و ف وينهاه عن المنكر أ م ا لنفرض انه إ ذ ا جاء إ ل ى هذا ا ل إ ن س ا ن و أ ر ا د أ ن ي أ م ر ه بالمعروف أ و أ ن ينهاه عن هذا المنكر الذي هو عليه يعلم أ ن ه إ ن ه ى عن هذا المنكر تجاوز هذا واحترق في هذه ا ل م ر ة الخمر يعني اللقينية يعمل قال لا في هذه الحالة يعني يجب عليه أن يتحين وبالفعل أن المسكرة بالقوة فهذا قال لا الحالة فرصة أخرى هذه يجب عليه أ ن يبحث عن ط ر ي ق ة أ خ ر ى أ م ا أ ن ي أ م ر ه ا ن في هذه ا ل ح ا ل ة وهو يعلم بانه سيترتب عن أمره أو عن نهيه عن هذا المنكر مفتد أعظم من تلك المفتدة ما أمسك وعلمت في تلك وجدت جئت لتدخل يقتله داعي يده دعوه أنك بأجل إنسانا إنسانا سكين إنقاذه لا لهذا لو إليه لا الحالة ضربا ضربا يضربه يضربه ضربا. وفي هذه سوف تحمل الضرب أ و ل من القتل نحن ن د ر أ أ ع ظ م المفتدتين ل أ خ ف ه م ا ض ر ر ف إ ذ ا من شرط ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ي أ م ر وينهى إ ذ ا لم يخف مفتده أ ع ظ م من ا ل م ف ت د ة التي يريد أ ن ينهى عنها ف إ ذ ا خيفت ا ل م ف ت د ة ا ل أ ع ظ م ففي هذه ا ل ح ا ل ة يسكت ليس معنى هذا أ ن ه يرضى فرقوا بين السكوت و ب ي ن ا ل ر ض ا في كثير الحالات يسكت ا ل إ ن س ا ن لكن ليس راضيا ينكر بقلبه ويتحين ا ل ف ر ص ة يعقد العزم هكذا في قلبه العزم على انه سوف يغيره ان تمكن منه او سوف ينهى عنه قال والنهي عن المنكر او الامر المعروف لا بالولاة قادر وامرأة او قال الصبي بل يجب على كل مكلف من رجل وللصبي عن من ان له وينهى عليه ولكنه عليه يختص يجب يأمر ويثاب الصلاة عبد ذلك مثل يثاب يثاب ليست واجبة عليه بحيث لو تركها لا ي أ ث م وكذلك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر لو أ م ر طفل بامر معروف ونهى عن منكر يساب ولكنه لو تركه لا يجب عليه طيب! يحط يشترض يكون يُشترض يشترض فيه يأمر ينهى بالمعروف بالمعروف هل والنهى الفقهها والنهى الآن الأمر المنكر عدلاً؟ قال ما يشترط. الأمر والنهي عن المنكر لا العدارة بل الفاسق يحط له أن يأمر المعروف ينهى عن المنكر ما عن أن عن أن عن مع ق ا ل و ا حتى لو كان الانسان يشرب الخمر مثلا و ل ا غيره يشرب الخمر فقال له لا تشرب آه يشرب الخمر ي أ م ر ه بالتعرف وينهاه عن ل المنكر مع انه ل على معصية ليس هذه ا ل م ع ص ل ي يصلي, يصلي. ولو نزل ل ص ا ن إ ل ى بيت و أ ذ ن الفجر يقول احدهم لقد قم لنصلي هذه ص ل ا ة و ا ج ب ة يفعلها ليس معنى هذا أ ن ا ل س ر ق ة م ب ا ح ة أ و أ ن العمل الذي هو فيه صار مشروعا لا هذا حرام وهذا واجب ويجب علي أ ن يترك ا ل س ر ق ة و أ ن يصلي كونه ت ر ك أ ح د ا ل أ م ر ي ن ليس معنى هذا أ ن ه يترك الامر أ م ر ل لذلك آ خ ر أ ة ا ل ا ف ر ة تتمشي الشارع هل كونها سافرة هل ما تصلي ولا تصوم ولا ي ل و م ص ل ا ة ولا يقوم صيامه لا احد ق ل هذا الكلام من فقهاء المسلمين ما يقول و الا إ الجهل المعاصرون ينكرون الناس من دين الله تعالى لا. هذه لو صلت ل أ ن ه ا فعلتها في غ ا ء وجه الله تعالى وخوفا منه وصلاه ت سوف تنهاها عن الفحشاء والمنكر, والمنكر ان الصلاة تنها عن البحشائي عن والمنكر نعم فتقبل صلاتها ويقبل صيامها فالذي نقصد أ ن هذه ا ل م ر أ ة التي خرجت س ا ف ر ة هذه ليست ع د ل ة عدالتها ساقطه ة ل أ ن ا ترتكب معصية و لانها ك ن ل م ع ى ذ أن ترتكب ت ك الأمر بالمعروف والنهاية ا ل م م ل تقول لها ه ا ي ج عليك تتستري وكثيرا أن وكثير معصيه ن الناس مبتلون ا ل م ب ا و ل ك ن م يقولون للآخرين يقول الأخي أنت خطانا لا تستبع نحن مبتلونا نحن عندنا معاصي ما نستطيع أ ن ن ن ف ك ع ن ا لكن أ ن ت يجب عليك أ ن تترك هذا、أنت. وكثير من الناس يشربون الخمر ولا يرضون ل أ و ل ا د ه م أ ن يشربوا الخمر صحيح هو في تناقض هذا يعني يقول لك لا ما في、تناقض. يعني وصحيح خطأ أنه هو يشرب الخمر لكن ليس خطأ أن يقول لبني تناقض أنه لكن أن هو لك لا الخمر ما خطأ خطأ لا تشرب بل هذا أ م ر بمعروف ونهي عن منكر ف إ ذ ا ما يشترط فيه ا ل ع د ا ل ة هذه ليست فتوى حتى نقول يشترط في المفتي أن يكون ل ان ليست رواية يكون عدلا وإنما هو حكم وراها لو والباطل فنهى الناس عنه كان كان حكم الخمر الخمر فقال لو لا تشرب هذا الشيء هذا الشيء الحق حق يعرف يشرب يشرب جيد تشرب باطل و ق الفقاء ا ل م ث ل ا ل أ م و الامر ل ح ر ا لا ي ح الحلال الإنسان على فكون ب ا ط ل لا ي م ن ع ه من أن ي ق والنهي ل ح ق لا ي م ع من أن ق الحق و ومراكب ل الأمر م عن ر و ف أ ه المنكر عن تكون باليد حسب المراتب التي ذكرها الحديث من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم, يستطع فان لم يستطع فبقلبه وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن نعم قال ولا يشترط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون مسموع القول قال بل على المكلف ان يامر وينهى وان علم ِ بالعاده ج ة أ ن ل انه لا يُفِيدَ في ما ولو علمت أ ن لا يفيد يمكن في لحظة من اللحظات يفيد يمكن أنه في لحظة من يمكن من أنه لحظة اللحظات لحظة اللحظات هذا م ا له ض ب ط و لا له و ق ف ي لو من اننا ق ر أ ن ا س ي ر ة عدد من كبار يعني مشاجير امتنا عدد ما أقول عدد يعني كانوا ي ي يعني ر لعدد ك على س ي ر ة غير م ح م و د ة وفي ل ح ظ ة من اللحظات س ا ب و ا إ ل ى الله تعالى و أ ن ا أ ب و ا و خ ا ر من كبار عبادي وزهادي ومشاهير هذه في ا ل أ م ة ا ل ص ا ع ة ما لها وقت و ا ل ت و ب ة ما لها وقت كل ل ح ظ ة إ ن س ا ن مطالب ب ا ل ت و ب ة إ ذ ا ما تاب ا ل آ ن ليس معنا أ ن ه لا يتوب إ ل ى الابد لا يتوب غدا يتوب بعد غد وما ندري في أ ي ل ح ظ ة في أ ي س ا ع ة من الساعات تكون ا ل ت و ب ة احد ا ل أ ش خ ا ص كان من زملائنا في ا ل أ ز ه ر لما كنا طلاب احد ا ل أ ش خ ا ص له ل ح ي ة فكان جاي إ ل ى المسجد حالق لحيته ف أ ن ا رايته أ ي ت س ت ت غ ب ع ن ي كيف ي حلق ح ل فأنا رأيته, رأيته وراءه و احد الشباب ا ل آ خ ر ي ن فعملت له م إشارة كذا يعني أين لحيته بالاشاره ي ي لحيته د عملت على لحيته ففهم ما أش بده ي ق وما ل لونه تهير وراء واحد ن ل ش ب ب ا ما عنده ل ح ي ة وما كنت أ ت و ق ع أ ن ا أ ب د ا أ ن يعمل ل ح ي ة جاي من تركيا وكان ت ر ي اللحية في ذلك في ي الوقت ع يدرس الكلام هذا من حوالي فكنا من محلوهم هكذا يعني يربون اعمل سنة عندي الاثنان الوصان عندي فجاءت تركيا له ل ح ي ة وذاك ليست له ل ح ي ة قال ل له ليش ت انت لماذا ت لي ن يومين لم ر ربيت ح بتحيط لحية ي يعني ة فانا قال انا ا ك ن تتوقع يعني انه ن انفردت يعمل ر ح ي ة ولكن هذه ا ل ا ش ا ر ة لجميله انصرفت اليه فكونك ر المرأة ه الله ا تعالى اليه فالذي من هذا ان المرأة ما متى ت فالذي يدري هذا نقصده من ان ما الجداية ف نصحته م ر ة ونصحته ث ا ن ي ة ولم ي ك ت ن ع ل ك ل ا م ه ولم يابه لنصحك ربما ي أ ت ي ل ح ظ ة من اللحظات فيرجع إ ل ى الله سبحانه وتعالى ويتوب وينيب أحكي لكم قصة كلكم أخونا رجب رحمه الله تعالى أول رحمه محمودة محل لكم وكلكم كان وكانت إلينا يلعب في نادي سيرةه ليست محمودة عادية تسجيلات عبدالله الله تعالى الشباب ما قصة تعرفونها عنده كان جاء أ غ ا ن ي و آه... يعني, منكرات. منكرات. يعني مره ن ك منكرة محل تسجيلات للغناء تتطور ما فلما جاء أتى و ن ا جاء بدر مرة أول شفته ح ا ط ة ا ل غ ث ر ة على كتفه وبيده أ ن ي ن ة لبسي أ ظ ن يشرب و ب ي د ا ل ث ا ن ي ة شطيره ة ي أ ك ل ا ما فقلت أنت أ ر ي ت إ ل ا هذا يا لنا إلى الدرس يعني لا يعني أفو جبت إلى ش ك ل شكل ط ا ل علم ب و ل ا مسلك مستق طالب علم و ل ا هو ي ع ن ي طالب ع ل م ايش اللي خلاك تجيبه الى ا ل د ر س فقال يا اخي انت جرب ل ا ن خسرانين شيء جرب فقلت والله س ل ا م س صحيح مانا ما خسرانين شيء وهذا الرجل مشى معنا ف ت ر ة من الزمان في كل يوم يتغير وضعه واذا ا ل ع ن ا ي ة لاحظت عيونها نم فالمخاوف كلهن امانه اذا لم يكن من الله عون للفتى ف أ و ل ما يجني عليه اجتهاده فهذا الرجل ب د أ يتحسن وضعه ويتغير قليلا قليلا قليلا قليلا و إ ذ ا به من س ي ر ة الشباب ترك العمل هنا وكان متخرج من هنا من كليه الاداب فذهب إ ل ى ا ل س ع و د ي ة ودرس المعهد العالي بالقضاء والدعوه ة الدراسة وبعد ذلك عمل رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية وبعد ذلك أراد يسجل رسالة خلص ذلك عمل ذلك يسجل الدكتوراه في فذهب إلى ماجستير أراد باكستان باكستان واتسجل رسالة وبعد وبعد ر و فذهب ك ت في في أن وكان عندي مخطوط في ا خ ت ص ر ا ل إ م ا م البويطي يعني أعزل من الكتب اللي كنت أنا أتمنى أن أخرجها. اعطيته ل اللي ك كنت ت أتمنى ب أنا أخرجها أن أ إ ي ا ه واعمله ر س ا ل ة ل ل د ك ت و ر ة ف أ خ ذ ه وسجله ر س ا ل ة ل ل د ك ت و ر ة و ك ا ن يتردد إلى ل ا ك ويحدثني ت و ي عن الشباب قل لي يا أ خ ي هؤلاء ي ح ت ا ج و ا إ ل ى تغيير بسلوكهم تغيير ل طبائعهم تغيير ب أ خ ل ا ق ه م تغيير تصوراتهم أ ن ا اول ما رايتم ما كان يخطر ببابي نهائيا أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يستقيم م ابدا كان يخطر ب ب ا ي يستقيم أنه أ و إ ل ى به الحمد لله تعالى قد ا س ت ق ا ب وحسنت احواله وتغيرت رحمه الله تعالى فنسأل بالمعروف في سبحانه أن يتغمدنا جرنا أن والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر أن يكون الأمر الله وتعالى الذي لهذا الآمر المعروف ما برحمته يسترس مسموع القول و ا ل ك ل م ة من قبل ا ل م أ م و ر لا أ ن تمره قد يستمع وقال لا يستمع فذكر ف إ ن الذكرى تنفع المؤمنين طيب لكن هذا فأما إذا كانت خاصة ودقيقة الدقيقة الشفحية الدقيقة فهذه ما يأمر يأمر دقيقة يعني العادي بالنسبة بها بها لكن للأمور العامة الأمور الأمور كل كانت هناك إنسان وإنما يأمر بها هناك أمور دقيقة. تخفى على يعني الإنسان هذا فهذه إذا فأما خاصة ما العلماء العامة أمور على تخفى ي أ م ر الناس ب ا ل ص ل ا ة ي أ م ر ه م ب ا ل ز ك ا ة ي أ م ر ه م بالستر م يأمرها ر أ ة بالحجاب ب ا ل و ا ل س ج ن ة ي أ م ر ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة ي أ م ر بالعمومات التي لا تخفى على أحد أ و م ا دقائق قال الأمور لا هذه ي ح ق نقيضية له ليش قال؟ لأنها ربما تكون حلالاً حلالاً لا بها وينهى وهو يظنها ربما تكون حراما وهو يظنها ربما في أمرين لا فيه هذا أن يأمر أمرين عن تكون تكون يعنيت يعنف في ربما حراماً ربما حراماً ربما وبناء على هذا قال يعني لا بد أ ن يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه ا ل أ م و ر لابد أن يكون عالما من العلماء حتى يعرف مواطن الامر ومواطن أمنه ويشترك النهي ل أراد م بأمر ر عليه عليه وأن ينهى عن منكر مجمع عليه قال لأن الفقاء في كثير المتائج ف إ ذ ا كانت هناك م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ليس ل و أ ن ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها يعني مثلاً لو أن شافعيا رأى حنفيا في في فلا إفسادا يعني يلمس ويصلي ليس يقول لو يا أخي أن تتصلي ليس يعتبر يعتبر فيشترط يكون عليه يكون هذا لا هذا معتقده هو في اجتهاده أن لمسى الرجل ناطباً وبناء على هذا فلا يعتبر هذا أمراً هذا مثلا لا الرجل المرأة ناطبا وبناء أمرا المأمور به مجمعا على نعم أن أن أن بدون منكر أن أن وأن لمسى لو لو للوضوء أو وضوء رأى برأة به به ا ل م ن ه ل عنه مجمعا على خلاف ما ي ع ل م آلو كثيرا من الجهله في هذا العصر يتصدرون المجالس ويركبون المنابر و ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر كثير من هذا تفضيل ل ل أ م ة هذا إ ف س ا د صف ا ل ا م ة هذا لا يجوز ويعاقب من عمل مثل هذا يعاقب من قبل السلطان عقابا شديدا ل أ ن م ب ت د ة ه ذ ا أ ك ب ر من ما فيه منفعه وفيه م ب ت د ة كيف تنهى الناس عن أ م ر يعتقدون جوازه كيف تنهى الناس عن أ م ر أ ج م ع ت ا ل ا م ة على مشروعيته ج م ا ل ا ل أ ن ا ل أ م ة أ ج م ع ت على الخلاف عبد الله بن عباس كان يرى مثلا أ ن لمس الرجل ل ل م ر أ ة ليس ب ن ا ق ض للوضوء عبد الله بن عمر بن الله وكان أ ب و وغيروه ه وما كان يرى أ ن لمس الرجل ل ل م ر أ ة ن ا ق ض للوضوء وأجمعت الأمة على هذا الخلاف أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن هذه ا ل م س أ ل ة فيها قولا او فيها أ ق و ا ل يعني أ ق ر ت ا ل أ م ة هذا ا ل خ ل ا ف ة وما أ ن ك ر ت ه فهو حينما يريد أ ن يقول إ ن أ ح د القولين باطل ق أجمع الأمة يؤدي الى م س س د ه ع ظ ي م ة ولا توجد فيه م ص ل ح ة نهائيا ولذلك يعاقبه ويعذره امير المؤمنين لان هذا في الارض وليس الامر بالمعروف والله المنكر أن يعلم أن الامر الذي هذا ان فمن عن ان به مستد مستحى امر مجمع في شرط على لانه يجب عمله و أ ن ا ل أ م ر الذي ل ه ا عنه يجب أ ن يعلم أ ن ه أ ج م ع ت ا ل ا م ة على بطلانه ولذلك ينهى عنه أ م ا أ ن ي أ ت ي إ ل ى مواطن الخلاف قال فلا يجوز له أ ن يامر بها او ينهى عنها نعم. وهنا ذكر لكم بعض الصور طبعا هذا الأمر ي أ م ر بما يعم نفعه كعماره سور البلده ذ ا في الزمن الماضي وينهى الرجل عن الوقوف مع ا ل م ر أ ة في طريق خال ولو زوجته أو زوجته تهاونا الأولياء لا النساء العدل لأن الناس في العدل العدل الأكفاء يأمر اللي كانت بذكاح أنها امرأة بإيفاء نساء بإيفاء يظن أجنبية يبين أن فيأمرهن عنده حتى هذه يأمر في يأمر يأمر وليس هو من أهله ويشهر س هو أهله و من ي أمره أن يبضحه بين امره ل يقول لا ن ا س س ت ع ا لهذا هذا أهلا للأمر والنهي عن ليس ل ل أ م المعروف ا ل و ن ي عن ا لئلا م ن ن ك أ ي س من أهل ل ل ع م وهذا يفسد يغتر ف س د ولا يسوي ويشهر لألا ي أمره به كثير ا من الذين ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر, المنكر, المنكر ل او عرف ل المعروف ا وخاضوا عرف ف يقتصر م الأمة من فيما ا بدلا يفسد يحوضوا أن أخطارهم على الامور العامه كما ذكرنا بترك بالشكل يأمر يأمر المحرمات عام يأمر بالحشمة يأمر, يأمر الناس بالعبادة الناس النساء الشباب ا ب ت حزق ومن ي أ ر ا ل الواجبات س ب ا ي ا ل س ع ي والخميس يعني ن يأمر ا ل من فروض ا ل ت ف ا ي ة إ ح ي ا ء الكعبه كل س ن ة ب ا ل ز ي ا ر ة حتى تتحقق شعائر الاسلام في الحج دفع ضرر المسلمين هناك أضرار تلحق ل من س ل م ي من الجوع من العري قال يجب عليه أ ن يدفع الضرر الذي ي ق عن ع المسلمين من هذا القبيل تقف بنسوه عار و إ ط ع ا م جائع إ ذ ا لم تندفع ب ز ك ا ة وبيته مال أ خ ر ج ن ا ا ل ز ك ا ة فلم تكف ي أ و أ ن الناس ما أ خ ر ج و ا ا ل ز ك ا ة أ م و ا ل ه م ماذا نعمل و أ ن ت عندك ق د ر ة أ ن تشبع هذا الصخير ق ي يفعلون تقول لما أطعمه لأن الناس لا أطعمه ل أموال ق قال لا ص ي ج يجب على الناس أن حاجته أن يطعموه ما يحتاج、إليه. فيجب أن جسوة ع على يطعموه عليهم عار وإطعام الكلام فرضا كفاية الناس ما يرسوموا الأسر المسلمة جائع كله إليه يكفوه من يصد أن وأن أن اذا لم تندفع ب ز ك ا ة بان خلت ا ل ز ك ا ة و أ ن الناس لم يخرجوا الزكاه إ ذ ا لم تكف أ م و ا ل بيت المال أ و أ ن أ م ر بيت المال قد فكت واستبد به ا ل ظ ل م ة والفجار س ت ا ا ق و ل ولم يعطى المحتاجون منه شيئا ماذا نعمل يجب على المسلمين في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يطعموا و أ ن يسدوا العوز ة و ا ل ح ا ج ة و ا ل خ ل ة ومن فروض ا ل ت ف ا ي ه تحمل ا ل ش ه ا د ة ان حضر المتحمل المسود عليه لابد من تحمل ا ل ش ه ا د ة ويجب عليه اداؤها اذا دعي اليها حتى لا تضيع الحقوق قال ومن فروض الكفايه القيام بالحرف والصنائع وما تتم به المعايش كل ح ر ف ة وكل ص ن ا ع ة وكل علم وكل م ه ن ة تحتاج اليها ا ل ا م ة لا تتم ا ل م ع ي ش ة إ ل ا بها فهي من فروض ا ل ك ف ا ي ة تعلم الطب من فروض ا ل ك ف ا ي ة كما أننا قلنا من فروض ا ل ك ف ا ي ة تعلم علوم الشرع ما قدمناها ل أ ن ه ا هي ا ل و ح ي د ة التي تعتبر فرض كفايه ة كفاية لا كل العلوم فرض كفاية. نعم. علم الصب لم المسلمين كفاية إذا لم يكن في المسلمين من الأطباء يكن نعم من يكفيهم من فرض فرض في ف ي ي م ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل أ ط ب ا ء الكفار فيعتبرون عاثمين حتى تسدى الحاجة ح ت تسد ا ل ح ا ج ة علم ا ل ص ي د ل ة فرض ك ف ا ي ة يعني النجاره فرض ك ف ا ي ة ا ل ح د ا د ة فرض كفايه علم الفضاء, فرض كل كل أمر يعني علم الفضاء بالنسبة لي ما يحتاج إليه الناس يعني قاعدة عامة كل م ا يحتاج إليه الناس إليه في م ع ا ه م صار فاذا ر ض كفاية ف إ لم ي كان ن ل الطلب س بحاجة إ ي يصير يعني العلم في أي مرحلة من مراحله وفي أي مستوى من مستوياته لا ينزل إليه يصير كفاية ه مراحله فإنه مرحلة درجة فرضا نافلة من من عن كانت كان العلم لا الملدوب فإذا كانت الأمة بحاجة إليه فإنه يصير كفاية. فإذا ا مستوى قد وجه به إ ل ى كل فرد صار فرضا عين فالحرك وما ا ا ا ل والذهن ل ن ع و ل ت ت ت ي ح اكثر ج أجل إليها الأمة من أجل أن تقوم حياتها هذه الناس أن من تقوم تعتبر فرض ا ل ع ل التي و م ت ح ت حتى تعيش ا إليها الأمم اليوم وما ج أ ك ث ر ا ل ف ة والصنائعه والمهن التي تحتاج إ ل ي ه ا ا ل أ م م من أ ج ل أ ن تقوم م ن ع والشيء العجيب الذي يمكن الانسان ا ق ا ر ن فيه ما بين ماضي امتنا وحاضرها ب ا ل ن س ب ة ل علوم الشرع في الزمن الماضي كان الناس جميعا توجد فيهم ا ل ر غ ب ة ا ل ج ا م ح ة ل د ر ا س ة العلوم ا ل ش ر ع ي ة لحيث لو اننا تتبعنا س ي ر ة المجتمع ا ل إ س ل ا م ي لوجدنا لو في كل أسرة من ا ل أ س ر ع ا ل من ا ً بل لو ج د الاسر في ك أسرة من ل أ عالما د د ً من ا ع ل ء وصار طلب العلوم ا ل ش ر ع ي ة في كثير من الحالات ليس ابتغاء وجه الله و إ ن م ا كانت الدوله اسلاميه ال... ال... ال... سيتوظف لابد أن يكون عالماً شريعته كيف يتوظف في وظيفة في القضاء في الحزبة القضاء في ا ل ش ر ط ة في ا ل أ و ق ا ت ا ل ق ي ب على الوقف ما يتعلق من ا ل أ و ق ا ت ب ا ل ن س ب ة للوفايات وما شابه هذا أ م و ر ك ث ي ر ة ما يمكن أ ن يقوم به إ ل ا إ ذ ا كان من أ ه ل العلم ولذلك كان الناس ت ه ا ف ت و ن على طلب ا ل ع ل م ا ل ش ر ع ي ة وكثروا ل د ر ج ة أ ن ه كما ذكرنا ما تكاد تجد أ س ر ة إ ل ا وتجد فيها عالما وما كان ي ج د في أ م ت ن ا الجاهل بعلوم الشرع التي هي قروض عين و إ ن م ا الكلام على قروض الكفايه ا ل د ر ج ة العليا من العلم و ب ا ن س ب ة ا لعلم الطب أ و العلوم ا ل ث ا ن ي ة ما كان الناس يقبلون عليها وإمام أبو علوم إحياء حامد رحمه الغذاج الله تعالى في كتابه علوم الدين الذي الكتب التي في الإسلام أُلفت بل في العالم في التربية والأخلاق أعظم يعتبر في في في من الإنسان سلوك يقول إ ن كثيرا من الناس يقبلون اليوم على علوم الشرع وهم لا يقبلون على علوم الشرع ابتغاء وجه الله تعالى فكيف تتركونه لليهود والنصارى ولا تتعلمون الطب ي ق و لان لف ك م ما تتعلمون الطب لان دخله ق ل ي ل ما, ما فيه دخل قليل فتتركون ي قليل ه دخل ف الطب وتعرضون عنه يتركون ا ل ص ي د ل ا يتركون الكيمياء يتركون ا ل أ م و ر ا ل ع ل م ي ة ا ل ك ث ي ر ة قال انه لا يوجد فيها دخل هذا الكلام مدون في ح ي الجزء ء ا ا ل أ و ل في م ق د م ة الكتاب في م ق د م ة ذ ا الكلام على العلوم وما تردل من, من المعايير تردل والمفاهيم في الامه هذا الكلام كان في القرن الخامس الهجري و أ و ل القرن السادس الهجري الغذائي عام 505 من الهجرة ودعام الهجرة رحمه الله تعالى اليوم الآية تقنعها المئة فالشرف جميعا والصنائع جميعا كلها التفايات عندنا توازن يكون عندنا توازن الآن في الإسلامية ولكن تتمئة في يجب يكون يكون في توقع فروض دعوة من من رحمه من 505 450 أن عندنا آلاف من ا ل ط ب ا ء آ ل ا ف م ؤ ل ف ة بل ربما وجدنا من كبار ع ب ا ق ر ة العلوم في ح ت المجالات من المسلمين من المسلمين في كل المجالات فيها أ ط ب ا ء فيها ص ي ا د ل ة فيها كيميائيون فيها فيزيائيون فيها رياضيون فيها كل التخصصات ولكن ما فيها ما يكفيها ما أ ق و ل ما يكفي المجتمع ا ل إ س ل ا م ي ما فيها ما يكفيها من العلماء شح العلماء جدا وقلوا والسبب الوحيد أ ن ه كما قلنا قبل أ ن يدخل في الكل يريد ان يضمن معيشته ونحن إ ذ ا كنا مؤمنين صادقين يجب علينا أ ن نعرف أ ن رزق ا ل إ ن س ا ن سوف ي أ ت ي هذا شيء مقدر له نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ورفعنا بعض فوق درجات بعضا بعضهم ما هذا الرزق شيء م ق ص و م في ا ل أ ز ل ما كان مقدرا لنا لا بد أ ن ي أ ت ي ن ا نعم و ا ل إ ن س ا ن يعني لو اتكل على الله تعالى حق الاتكال لرزقه الله تعالى كما ترزق الطير والله تعالى ما يضيع عبده أ ل ي س الله بكافه عبده ازده بيتك وانتظر حتى ياتيك رزقك ل أ ن هذا الجنون وجهل بدين الله تعالى بل جهل بالله تعالى وبقوانينه وسننه في الحياه ة ولكن بنفس الوقت نقول سوف و للإنسان عليك قبل أن تدرس العلم الفلاني أنك بنفس أن ضمان أن تجني من يجب فقط تدرس ما ا تأخذ ر أن يأتيها فجميع الحرص والصنائع وما تتم به المعايش من كل ما يحتاج إ ل ي ه المسلمون يعتبر فرض كفايه د ي آسمين؟ فحتى نستيقظ ن فنحن آسمون نعتبر ونعمل من ا رصاة فحتى متى إلى ل أ ج ص ن ا ع ة ا ل ط ا ئ ر ة ف ي ذ ب د أ ن ا بالعمل سقط عن الاسم ل أ ن ن ا ب د أ ن ا بالاستيقاظ أ م ا ما دمنا غافلين نقول خلص ما نريد أ ن ن ع م ل نترك ص ن ا ع ة ا ل ط ا ئ ر ة ل أ ع د ا ئ ن ا هذه أ م ة م ت ح ل ف ة هذه ا م ة مندحره هذه ا م ة لا يمكن أ ن تقوم في العالم وهو واقع العالم الاسلامي إ س ل م اليوم واقع العالم ي واقع ا ل إ اليوم ما يفكر بشيء. والأمة التي تعتمد التي سلاحها أعدائها تحارب أعدائها؟ هذا يفكر بشيء في كيف جنون على هذا ج ن و ن من جنون المسلمين في هذا العصر والنبي عليه الصلاه والسلام أ م ر ن ا ب أ ن نعد لاعدائنا ما نحتاج إ ل ي ه من ق و ة ب أ ي د ي ن ا وبسواعدنا ت و ولذلك ا ا الأمة ا ع د ن ل إ ل خلال ا م ي ة فترة ج د س ت ط ا ت تنهض أن نخبتان كان العالم ق زشى آلاف ل ا س و ت ما وصل إلى ما وصل إلى ونحن وضعنا العلوم في العالم ولكن مع لليوم أعتادها أعتادها وضعنا وصل وصل ونحن ولكن إلى إلى الأسف نحن أسس في نكتبهم من ا لا ل في ا لأننا جد علوم شرعنا ولا في علوم ج دنيانا ي ا ا ل ن ل ل الحاجة ه يجد ما أ ق و ل ما يسد الحاجه ما يوجد فينا محجتين من منا اليوم يعرف الحاجه ح ف ظ ا ل ح د ي ث و ي ص د ه ا او يستذكرها أ و لو س أ ل ت عن أ ي حديث يقول لك هذا في مكان ك ل ا ن يوم من منا من ي ق ل ل ه ا فلان حتى نعرفه ا ل عالم اليوم يعني يستطيع أ ن يرجع إ ل ى الكتب ويبحث هذا ما تشد به فرض في ف ا ي ه فعل الحديث هذا الذي يستطيع أ ن يبحث ويشرح وينقل ما تشد به الحاجه ة بالفقر اليوم الذي من أن يستطيع ير... ي إ ذ ا قلت لو ا ل م س أ ل ة بمجرد ذكرك لها أ م ا م ه تدخل في س ي ا ن ه يستوعبها عقل و ي ه ض ب فورا يعطيك أ ش ب ا ه ا ونظائره والفتوى ا ل م ح ك م ة فيها قليل جدا المحدث صار اليوم في مجتمعنا صار قليلا جدا الفقير صار قليلا جدا العالم ب ا ل ل غ ة صار قليلا جدا و ب ق ي ة العلوم والصناعات نحن يعني تقدمنا فيها ولكن تقدمنا أ ي ض ا لم ياتلنا ب أ ن نصير في مطاط العالم المتحضر أ و المتقدم من ا ل ن ا ح ي ة ا ل م ا د ي ة و ا ل آ ل ي ة وليس الحضاره في جميع جوانبها ل ن ا طريقنا ولنريد أ أمتان ن نكون وانفطاً ا يوجد ع د ن ا إ ف ا ولا و ج ع ن ن د ان تفريط لا ر ي د أ نكون ن جميعا فقهاء بحيث تتعطب أنه كل المعايش كما ل ل ا ع ي ش كان م ك ا الناس في زمن الامام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى قال ومن, ومن فروض ا ل ك ف ا ي ا ت جواب سلام على ج م ا ع ة إ ذ ا سلم واحد على ج م ا ع ة فرض ك ف ا ي ة أ ن يرد واحد منهم حتى يسقط ا س م ه عن الباقي فلو حكى الجميع ت ب ر و ا ج م ي ع عصاه اما ل أ كون الرد فرضا فلقوله تعالى و إ ذ ا حجزتم ب ت ح ي ة فحيوا لاحسن ح س ن ن م ه أو الأقل ردوها على الأقل بأحسن منها أ و ردوها إ ذ ن هي أ م ر هنا و ا ل أ م ر في الوجوب ولا ط ا ر ف له عن الوجوب بل كل أ ج ل ه الشرع والقرائن تؤكد الوجوب في هذا هو على كل من سلم عليه. قال قال قال وأما لا والذي صرفه عن طرد العين لأ طرد التفاية ما رواه داود النبي على كل سلم عليه إلى صلى الله عليه وسلم هو أبو من سبع عين عن عن جفر صرفه طرد طرد يجزئ أن يرد أن يرد وهنا ل ج أحدهم فإذا عندكم ذكر الشيخ الشرميني ضوابط وقيود في حاله الرد ما اذا كان المسلم رجل او كان المسلم امراه أ و كان المسلم عليه رجل أ و كان ا م ر أ ة أ و كان صبي صغير أ و كان ا ل ر ج ل صبيا صغيرا يعني ما أ ر ي د أ ن أ س ت ط ر د في تفصيلها ل أ ن ك م يمكنكم أ ن تقراوها و ه ي سهلة و ض ح ة بالنسبة نعم السلام طيب هذا لرجل وهي ب ف م سهله أ ل ة ا ة الآية ا ا الفقاء من واضحه ض و ع علاقة ي ة والسلام وإنما ل ا علاقة موضوع أكبر وأكبر وأكبر وأكبر أكبر من هذا الموضوع بكثير في موضوع الديون إذا الإنسان من إنسان وإذا استدام شيئا مبلغا من المال بدون أو شرط ولا عرث سابق استدام دينار ولما أراد يسجدها يردها ويرد معها شيئا وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها بأحسن استلف رسول وسلم حييتم بتحية بدون قيد قد يندب ويرد وقد وردى من من منه مئة له له الله صلى الله عليه أن أن شرط بكرا أو أو عرث رباعا فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تبين في هذا معنى ا ل آ ي ة فينجب للمرء اذا أ خ ذ حتى تبقى ا ل م ع ا م ل ة ق ا ئ م ة بين الناس وحتى ت ز ا د ا ل م ر و ء ة ثباتا في صفوف ا ل أ م ة حتى يكو... تصير عند ا ل إ ن س ا ن حوافز وبواعث ا ل أ ع م ا ل فيها ا ل م ر و ء ة حتى لا تقطع ا ل م ر و ء ة في صف المجتمع يندب ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اختلف شيئا يرد أ ح س ن منه قال هذا ولا يعتبر ربا, ولا يعتبر ربا, يعتبر ربا اذا كان هناك شرط أ و كان هناك عرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا ب أ ن عرف هذا ا ل إ ن س ا ن أ ن ه ما يقرض إ ل ا إ ذ ا أ ر ج ع ت إ ل ي ه القرض مع ف ا ئ د ة هذا يصير حراما في هذه ا ل ح ا ل ة كل قرض جر ى نفعا فهو ربا ق ا ع د ة ع ا م ة ف سواء كان, كان معروفا اما لا يوجد صيد ولا يوجد ح ر و ف ولا يوجد عرق وانما اعطاك ابتغاء وجه الله تعالى ي ل ذ م لك إذا رددت إليه المال ان ا اليه رددت المال ترد اليه معه شيء ولا اليوم اليوم المال كل لحظة سيما يا جماعة انت اذا كان عندك ألف دينار اليوم في يخطر يعني بأي مكان عندك أي أراد أن يشغلها أن وحينما ر ا ا عليها زكاة ئ ه ويدفع يقرضها ل أ خ ي ه لا شك أ ن ه ي ت ا ب على هذا الثواب عظيم لكن يجب على نخي أ ي ض ان أ يدفع ق ر يقدر هذا أن أن أخي ي د نصف المائة من المائة على هذا المال ز ك ا ة وفي نفس ا ل و ق ت كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يستفيد منه خ م س ة عشر خ م س وعشرين في ا ل م ئ ة بالتجاره ة فكونوا وعاسف أيضا يعني بل... ب... بال... يكون ع ن ي ي عند ا ل إ ن س ا ن احساس ب ا ن والله لك ساعدني إ ذ ا جدو علي أ ن أ ك و ن وفيا لهذه ا ل م س ا ع د ة فكما أ م ن ذ ا ك أ م ر بالاحسان و ا ل م س ا ع د ة كذلك الثاني أ م ر بالاحسان ا ل ق ض ا ء أ ن يكون حسنا في قضائه ومعاملته نعم وإذا بأحسن منها أو على الأقل إن الإنسان على قيتم وإذا تحييوا أوردوه هذه الأقل بتحية يرد التحية و أ م ا هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ا ذ ا ء السلام و أ م ا ب ابتداء ل ن س ة ل ا ب السلام قال في ابتداء السلام س ن ة ك ف ا ي ة ليس فرض كفايه ما ا ل س ن ة ك ف ا ي ة إ ذ ا قام به البعض سقط ا عن ا ل ب ا ط ن يعني إ ذ ا مر ج م ا ع ة على واحد او على ج م ا ع ة في ا ل م ج د فقال و احد منهم السلام عليكم تحققت ا ل س ن ة س ن ة كفائيه قال الله كومه سنة فلقول الله تعالى ف َ إ ِ ذ َ ا دخلتم ََُْْ بيوتا فسلموا ََُِ على ََ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ اي ليسلم ِّ بعضكم َُُْْ على بعض قال بإفشاء السلام الصحيحين يعني لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا وللأمر لن هل لا جلدتكم على فعلتموا تحابوا شيء حتى حتى يعني فَإِنَّكُمْ فَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَكْشُوا السَّلَامَ أَحَاديثُ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ قال ي رمى رواه داود الله تعالى عنه ي ز ئ عن ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا مروا أ ن يسلم أ ح د ه م ف إ ذ ا ا ل تسليم الواحد يجزئ ويكفي عن ا ل ب ق ي ة هذه س ن ة كفائيه ة سنة كفائية بين سنة كفائية عن الباقين إذا قام الفقطات بعض ذ هذا هذا ا بالنسبة للمسلم السلام على المسلم أما الجنوي فلا اتداؤه للسلام وتتلمنا عنه قبل للمسلم على معروف عنه يجوز ا لكل انسان قال له يسلم على ا ل إ ن س ا ن الذي لا عمل عنده أ م ا إ ذ ا كان على قضاء ح ا ج ة يعني ب أ ن كان يتبول أ و يتغوض أ و ما شابه هذا قال هذا ما يندب لك أ ن تسلم عليه ل أ ن السلام عليه في هذه الحاله يتنافى افضل مع ا ل أ د ا ب العامه نعم ولا على ولا آ ي ع ن ي م ا ذ ا ل ن افتح ل ك ن افتح لكني افتح لكني ا ف ت ا لكني افتح لكني افتح ل ق م ة افتح ل م ن ي افتح لكني افتح ل م ن ي افتح لكني افتح ل ن ي افتح لكني افتح لكني افتح لكني افتح لكني افتح ي ك ن ي افتح لكني ف ت ح لكني افتح لكني افتح لكني افتح لكني افتح لكني افتح ل ك ي افتح لكني ا ف ن ي ا ف ع لكني ا لكني ا ف ت لكني ا ف ل ي ا م ت ح لكني ا ف ت ل ك ن ا ف ت ن ي ا ت ح لكني افتح ل ك ي افتح لكني اف ما يسن على قاض حاجه ولا آ ك ل ولا على من في حمام لاشتغاله ب ا ل ا خ ت ا ل نعم و أ ذ ك ر كذلك ا ل م ص صير يصرح ل السلام علي المؤذن الخطيب الملبي في النسوق متغرق القلب في الدعاء النائم الناعس سلم عليه قال الفاسق والمبتجع لأنه على حالة الفسق والبدعة ي يسن في في ما متغرق نومه ما ونعاسه هذا أيضا أو يعني ل ي س ت حالته م ؤ ه ل ة ل أ ن يسلم عليه وينجب للراتب أ ن يسلم على الماشي والماشي أ ن يسلم على القاعد و ا ل ق د ي ل يسلم على الكثير والسلام كما يصح ب ا ل ع ر ب ي ة يصح ب ا ل ل غ ة ا ل أ ع ج م ي ة والسلام ما يبتدئه صاحبه إ ل ا ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م وهي السلام عليكم وأما ما خشى بين الناس من أ ن يقول للناس صباح الخير أ و ص ب ا ح ت الله بالخير أو او س ت ع ا ة أ م السعاده شابها هذا ق هذه فيها إذن أشياء شيء يخبط يا لا الصلاة ولا جواب لقائل أجاب بالدعاء طيب ف ح ن ن م فهذه ل ل السلام عليكم لكن إ س ا م ع ب أن يسلم ي ل ع الإسلام يعني أن يريد أن يتلاطف معه أن ف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم م م السلام على موضوعات الجهاد على